وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يو بإذن الله تبارك وتعالى تتآنزى درسهيني كتاب التوحيد وشرح فوفي نويت وقرة عيون الموحدين قرة عيون الموحدين ويقام بني الشيخ عبد الرحمن ابن حسن أم باين pom و... tunzi wa asili ya kitab. <gülüyor> kitabu. Naam. Kitaweke kusoma kabla afikirie mtamwile mitatu Lakini hatoki maliza sehemu ndogo sasa. Niendele ni bora mrefu pia nikukumbushana <gülüyor> الله بخير. كشكوا سالمكم وسانك كتاب التوحيد كتاب وجهنا زومزية موضوعي جاني. أسماء الشيخ عبد الرحمن بن الحسن إن كتاب التوحيد عمانينو يا كم أن كتابك جميل إنك جئت وفدت المجيد. أسماء إن كتاب التوحيد موضوع في بيان ما بعث الله به رسله كتاب التوحيد رزمزية أو نموضوية مقابة إنه وبينيش يالي مقابة الله أمي وتميل زناي وميت ميوكي من توحيد العبادة أمي وقابة كوليندانية كوبوكيش الله عز وجل لك عبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة نفيها كنا موضوع لها موضوع وقام بأنه دليل عن العبادة ودليل اليوم من القرآن والسنة وذكر ما ينافيه فيها كنا نقول لها يتبع دليل الذي يتبع فيه عن التوحيد من الشرك الأكبر من قولهم الشرك الكبير أو ينافي كما له الواجب أو يني ukanusha ukamilifu wa tauhid ambao kwamba ni wa wajibu meshrikil asghari wanafuye fano wa shirikino dogondogo طيب وما يقرب من ذلك أو يوصل اليه biyan jazimzia yani yenye kuifikisha mtu na kumkurubisha mtu kwenye shirkah kwa hivyo ni mada kwa kadhalika kwanza na kubainishia tauhid ibadah la ina kinyume chake amba kwamba ema inavunja ile tauhid kabisa yakomttoa mtu kwenye uislamu kama mfano au au kama aningia kwenye shirk kubwa au yenye kupinga ukamilifu wa ile tauhid kwamba kwa kwamba haimtoi kwa moja lakini diyo manzala ati ingia nini ndio mtelezo dhiriko ndogo kielenzi kirezi kirezi mshonawana samtoa mtoto lakini mwanzo atamtoa mtoto wa uislamu bali kuna kongosia tauhidi yake pia inazungumzia vijinjia ambao kwa mabapagini wenyewe havijafikia kuwa ni shehri lakini vinaishia kufikia kwenye shehri na hikma ya hii dini aliyetere mshalla azza yake bali kila njia kufikisha kwenye ili mwanfunzi mzima الله Allah azza wajalla semaje wala takarabu sikurubii paibu kwa hivyo mimi harami shofa kuleko kurubia tu sikufanya peke yake na haba ni ndivo mambo yenye kukufikisha na kwa dalili yote haya kwenye kitabu أو يلي هو التحقيق <سؤال> أم من الناس <سؤال> ناني الإمام محمد بن عبد الوهاب <سؤال> أنزك بيسه أنزنا خطبة ياكي أو مدار ياكي أكينزا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله <سؤال> تعالى سكونناكم يا لزيان ام تاجك سبواها با من مجيني طيب شمس صوم مر كذان بتمواكي كذاب شبي صومك مسكتهن الحمد نعم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأعن يا كريم قوله في كتاب التوحيد سسعى لك شريشة طيب أسيما هيا من إنه موزيك وزيلي يصومه يلاني نياء الإمام محاود لهاب بسم الله الرحمن الرحيم طيب ربي يسر وأعن يا كريم طيب سما من يشرح ايش انجيه سما قوله قول يا كثير حسيمه في كتاب شكيج كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم سما الكلام على البسمله بين مذكور في الشرف يعني قصدي يا شرفه فتح المجيد انا كتابو يجي ابوكمني خلاصه لكفوب ترى احنا انت بشيجينا ابوكم عم يزومجيه كيوبانا في فاتحه المجيد سما هاي انا ويتاكد زومجيه مساله البسمله عند فاتحه المجيد طيب نعم نحيا ان شاء الله بسم الله تزومجه في درس تفسيري طيب زي بطهو باذن الله بها حكم يكون ان بسم الله الحكم بسم الله في مزومزيو حكم طيب يعني هو نيشن سنه ودليل ثاني بسم الله السنه بي بيني لقد ايه فاطمه درس شاء الله اسامه وبدأت بها سنة بسنة كما فعل البخاري كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في شاكي معروف كنا شجل كان صحيح البخاري صحيح البخاري كنا نجيا بي لعلمان التمية إما هو وزن حمد له الحمد لله صلاة السلام على رسول الله وصيغ ذاكر بك أما بعد نجيا بي لعلمان التمية نجيا بي لك وزن باسم الله بكيك بسم الله الرحمن الرحيم وقع أنزا رضا للجنبيل من من سنة وضبان بعلماء مبيتا طيب توم عليه الصلاة والسلام برقوا كيانزا كتابوشاك رسائل ذاك كيانزاك ملوك نبس ملوك بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول الله إلى كلام طيب وقع أنزا للجنبيل وضبان بعلماء نعم أسنى كما لنفاني بخاري لو من قلبي علاماء كيفنقول صحيح بخارها كنا حمد بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا فلان مودي. نعم حسنا مايتها اتباعا بالسنة في مرسلات النبي صلى الله عليه وسلم الملوك ونبروه على القوات بسم الله أكيم جاك المذموني نعم وفي الأمر بالبدأت بها حديث معروف مكوجة حديثي وامري شجام بلا قوة بسم الله يجل كان حديثين من حديث علماء مختلفين وين يوسف فواكين وضعيف فواكين كل أمر ذو, ذو بال لم يمتدى به بسم الله رفضان الرحيم فهو أبتر طيب حديثي مختلفين بعد علماء محسنين شاسم الحسن يعني سليحة دليل كفواته بعد يواصل حديثي ضعيف لكني كيني بيا حاتلزم مزيسانا سعيني qulia ki maarufu jikana ama kwa kwanza bismillahil nasna hapo thabitu kwa kiquran inyoza الله fatiha na mtume عليه الصلاه والسلام kwa sunna yake ya kitendo alikuwa akiandika barua hazi mpaka na بسم الله maana waliosema ile hadith ni dhaifu kwa wapinga sunnia ya kwanza ya bismillah hapo moyi muhimu sana watu takayefahamu hadithi flani joa alimu 70 hadithi dhaifu ni kwa sababu ya ismezi yake kuna mtu ambaye kwamba hapokeli maneno o sababu nyingine ambazo pamoja kufanya hadithi hiyo ifishwe lakini ndiye madhumuni ile hadithi ayapinga ayapige hii masuala nyingine kadhalika iza kuwa madhumuni ile hadithi yamekuja kwenye hadithi nyingine kama kama ni hakuna أسعيني قوة من يجيني قام طيب هذا ما سأله لكوان ذلك لحديث بكياتي و لحسن جميلة مسألة بسم الله نعم هذا سيمة الإمام محمد بن الوهاب كتاب التوحيد قوله من هذا مجاقب و جمشة ريشة سيمة شرحي بن بن حسن القصيمة كتاب التوحيد المراد بالتوحيد أمسي ينيني توحيد توحيد العبادة نعم توحيدي هنا توحيد مراتات kuna tauhid mara tatu kuna kupokea kwamba allah azza wa jalla katika majina yake na sifa zake hapokeeshwe atashirikisha na viumbe ya kwanza kuna kupokea allah azza katika vitendo vyake asizo asizoziwe kuzifanya yoyote katika viumbe kwa hivyo hapokeeshwe kama muumba na mingine yeye lakuna kwa kwa kesha allah azza wa jalla kuny ibada yani hizi ibada unapozipeleka uzizipeleke kwa allah na wengine bali uzipeleke nani allah pekee yake haina sato hizo tauhid fine kwa hivyo aje azungumzie aine hizi tatu hapa kwenye kitabu ya حقوك أقسم كتاب التوحيد العبادة أمياء كتاب التوحيد لكنه بكونه تعريف توحيد يعني توحيد العبادة طيب كيشا سامه ما يكشف ليش أسماه كل متجمّد وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد وتميتميتميوات التوليزان الله عز وجل وامنقوه دعوة زاوية يعني وليanza دعوة زاوية نحنا كل إنجانية توحيدين طيب أقول نمتومي اللي يتملزنا الله عز وجل اسفقوا دعوياك لي أنزفوا لن يكن توحيد لا إبادة طيب نهيل ونيشا وليب وقوانز دعوانا توحيدين دليل الله عز وجل سيما الفقواك وتملز نمتومي الليك وتملز نمتومي اللي لأني أعبد الله ما لكم من إله غيره طيب هنا آيوتي فاتك هنا سورة يا الاعراف سورة الاعراف في كيوس جسهاو الله عز وجل معتاج متوم كذا كمتاجنه البومتوني سوق مزاكه قال يا قوم عبد الله طيب ما لكم من إله غيره أكامتاج صالح إبويه يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أكامتاج شعيب أكواتاج بعد النبي طيب كي شاكي تذكر يجمل حقوق منبيات لا تميلزم لا تميلزم طيب نعم متاجون نبلين الآيات استاذ الشيخ نقول زي نعم طيب فيا كوني صورة فود إذا أز نعم عندنا الإمام محمد عبده الله بسمة قانزا أميتاج كتاب التوحيد طيب أساس شنيا كاتل عدل لا نكون شو واجب وقانزا na wajibu wake na muhimu wake. Sawa? Na ndo mtindo wake rahimahullah kitabu hichi. Hakuingiza maneno yake isipokuwa majakye sana. Bainisha vitu vidogo vidogo lakini utapata weka zinazofuata ni aya akimalizana na aya wala hadithi za zimtumia ali hadithi ataleta maneno ya masahaba na Hizi aya na hadithi na nindo zinacharehesha ule mlango ili على فميش أن تدى ما يستفاد فإذا كنت أخبرنا فإذا كنت أخبرنا فإذا كنت أخبرنا أسيما وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قول الله عز وجل الحسيم في سورة الذاريات يوم بمجيني مجيني ولا بني أدامي لكن يبود يقوم بالبيت كأن الله عز وجل وقوله نقول ياك الله عز وجل البسمة ولقد بعدنا في كل أمة رسول أن يعبد الله ويجتنب الطاود قلته زعمي ويكشريه شجاع ساسا الشيخ عبد الرحمن بن حسن البسمة وقوله البسمة ويجهني آية وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لسيهني آية سيما دلت الآية على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة هذه آية يمرت جليشك والله عز وجل أم يفيون بفيون بك وحكمة كبوسانا أم يحسب الإنسان أن يترك سدع لا سكواش ريب ويتوي فيه لا أم يوم بفيون بقلين وحكمة كبوسانا طيب ناير حكمين يريع سيما ني القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده طيب لكل كسمام كم الله عز وجل فكي هاكي كسمه يشجبهين وترك عبادتي ما سواه نفواجكم وابود مجين سواه الله عز وجل طيب أسيما ففعل الأول وهو خالقهم ناني الله عز وجل كالفعل لكم عن ذليبكم kile kwa dalilifanya lifa ibada ili hawa leo la pili ambao ibada tayib hapa limnguni ibada sisi hapa yani hapa mafhumu ya ibada kuna pokoseka mafahamu ya ibada ndio utapata mtu koko kwenye shehe ifasi ya kujua kwa sababu kuna mambo ambayo kwa خلاص لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والظاهرة نجينا أبو يقبل مكسانا من بيوت يا أبو يقبل الله أنه يريده أنك يفيد يقولون ما تمشي لما تعلم ساوانيا نانيا مويا يا باطن ساوانيا ظاهرة آياتنا إبادة طيب كل ما يحبه الله ويرضاه kila na tukipenda Allah azza wa jalla na tukiridhia tayeb ngalimu matendo na matamshi sawa ya ni ya baati sawa ya ni ya zahir ni ibada chochote kinachoingia kwenye boma hili نا Zakah بكيهاكي، نحج بكيهاكي. عبادة بعد يا وأتمنى قمك من هذه أركان الاستنباط الخمس لا. تلاقيته يا عبادة. أما شكون بأعلم كيمريشة أنا كي بينا أنا كريديا. طيب ثانو التوكل. توكلني عبادة يا باطن. وحكونهم صن يجون توكل. طيب لكن يومني توكل يا كي كوني. ونكففكون يكففكون أم تاكو تبعيني تبعيني تواكلي يا وقود ضعيف، وكواه وانهندك في تبعيني ساسا كويني كويني يا فلان يا فلان، هذا تواكله على الله ضعيف، نهي دلشة ضعف يا إيمان طيب فانو وعبادة يادعاء دعاء قومبا، الله يا مبشر أومبي، لا بينك وَإِذَا سَأَلَكَ سالك عَنِّي عني ف... فاني قريب تجيب الدَّاعِ إِذَا اذا دعان فليستجبوا لي وليؤمنوا بي تعالوا يا مرشدون طيب زو تزلها boka bazingia kwenye kwenye boma hili ni wajibu Allah azza wa طيب نعم نعبدة ما حكيت هاك عبادة نيني حكيك حكيك يا عبادة لكمال الحب لله ونهايته وكمال الظل لله ونهايته أبو مولى أبو سани عبادة يعني أبو ساني ونيني وما لا يوجد كميلة فإن الله عز وجل طيب، سنوز نوز حسنا لا يوجد كميلة إن محبة تعتقد أنه يوجد كميلة ما يقول له ويقول له محبة يقول له بالي من أعظم العبادة المحبة عبادة زوتة سيدي وبكية سيكون له محبة حسنا وأتفكى هذه حقيقة محبة الله يا سيدي <أسكو> دعيه كم دمو انا الله نحب الله وانني وقت اني انا نم يم وانا نشي الله عز وجل سيدي طيب تاخذ الله عز كي ياكي له باله لو و الله عن وجل حساني من المعاني هاي كمال الذل وكمال المحبه وممعاني هاي حسانيكي طيب اما الله عز وجل بسينا كم دليلي فملي في مسية عبادة هاي نا كم مثال كي في كذا دليلي كفي عبادة لازم يشان غاني مبويه تماريني نعم وقوله الفصيم الله عز وجل ولا قد بعثنا أيقانزا أيقانزا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم باتا مبوم فايدا بيلدان كل كو لينجوكو سأقول مقول النيني نكون مبودو الله عز وجل إند na mtu anapofahamu hili atatengenea wakati ikiwa wewe umeisha kutoka ulimo wa 70 lazima ulitengenee wakati jambo kama hili kufanya ibada na kusoma namna ya kufanya ibada kwa njia ambazo kwamba Allah atazikubali ibada yako jambo la pili ni ibada yenyewe ni Ibada gani? ibada بكت شيء الله عز وجل سمشوا البشر مجنون آية بيدي وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدوني نعم لا إله يكوanza يبيدي ولقد بعتنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبو الطاعود أسمع قن يهني آية الله عز وجل أن زيك وئي أميتم أم لذا متمكك ككلا Hala sahih, o numa mwez, Muhammed sallallahu alayhi sallam Ummam zili utangulia, zama Na mitu umbe wa li utangulia <gülüyor> Sama, kila umma Ilimtumiliza mtu mitumi kwa lengu gani Benişi hapa Asema, kwa la lakuma wabudbeye, Allah anza ajala fukir Kwa hivu, kwenye hini ayatwapata Lengu muhimu sana kubwa lakutumilizo mtu umbe Ayatwana kwa hivu lakumbo vifimbe Ni gani أي بيلجوباتا لينجو ثينجي يا الله <سؤال> <صحة> كتوم لذا طيب أسمع ولقد عتنا في كل أمة الرسول أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت إندو لينجو وما بدو الله عز وجل نا واي بوكي الطاغوت إندو لينجو برقام الله عز وجل مانتم الله عز وجل sa savalet ve yokulacak olan Allah, Allah azza utapata طيب كما تكون يعني جين الله عز وجل سيما وما, أرسل وما أرسلنا أمم ابن جميع عليه الصلاة والسلام وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا عبد سيدة مليزة قبل ياكو إيو محمد صلى الله عليه وسلم انتم يا يوتي اسبكوا وامترمشي وحي أمر تنون ترشيني قاني أمر تنون ترمشيني قاني أنه لا إله إلا أنا الله وسلم وتم إليه ذنبك لم ترمشينا واحد من ترمشيناك هو حقونا أنا استحيكك وابدي واسفك وميم يعني إيه الله عز وجل فاعبدون بسني أبدي لميم بك يعني طيب هل يريدون اللي إلا الله تعالي ذنبك نعم أثير <تصفيق> الشيخ وهذا التوحيد الذي خلق له وذعوا إليه هو توحيد الإلهية توحيد القصد والطلب هذا هو توحيد الذي يجب أن يحبه أبو قام بأنه توحيد وليوم بقواجيلة بو... في التخليزة لأنه يجب أن يكون قواجيلة كله نية توحيد عبادة يجب أن يكون قواجيلة آية 5 جن وما خلق الجن والإنساء الله يحبون عبادة توحيد عبادة آية 5 وَلَخَذْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ يَحْبُدُوا عبادة Kwa hivyo tauhidi ya ibada ndio lengo la kuumba viumbe na lengo la kutumiliza mitume na kitabu kinazungumzia tauhidi ya ibada ndio maana kaanza na ita ya sana Allah ameutumiliza lakini tumetajwa kwenye Qur'ani 25 Kuna zao. Kama zao. O neyin gelir kontrol ediyor? Kesazlar. Ha? Kabul Sallallahu Ha, bu kwa hiyo kwa shani kaza ili jambo ni jambo maone ashrafu al الله كوه وليا بيوم يخلق ما لا تعلمه. اللهم بفيهم بمعطيات في الجوف طيب نعم. واتها الله عز وجل كتكم جيني بني آدم وسمم يوم بقولن جهيل بالي نوين جيني وإن من شيء إلنا سبح بحمد. الله عز الله عز وجل, وجل. كلن قالنا مقتضى يا, يا ماء. طيب. بقها يا ماوي. لكن الله عز وجل لا تفقهونا تسبحهم. توليز إذا تلوونها بالبيط طيب لا كهيو هي يكون شيء أممهم طيب توحيد الروبوبيا بورا يجوز منزوعها فا شيء مهم مهم هذا من الله الله وجل مهم لكن السؤال هو قانونها يجوز منزوعة قانونها بقى كده ويشك يجوز منزوعة توحيد الروبوبيا توحيد ne kuzumumziye wa kuwa kubayinisha na kuwekwawazitu na kukumbusha wa hakada Ne kuzumumziye wa yoti haya Kuleye wa tarbuliza kubayinisha kuwekawazitu na kukumbusha Ili iwe ni dalili Ya kuwa lazimisha watu Wa mwabudu Allah azawajala pekiyati Bas Ano ziyanyi gine tuzumziye wa tawhada rububiyo Nandiyo kunya Qur'ani yoti Wa aya zoti kunya Qur'ani Tuzumziye wa tawhada rububiyo Utakuti ya ziumziye kwa wajayini Kualazimisha ziyumbe kumwabudu Allah azza azawajala pekiyati Ikiwa yeye Naende mwenye kuaruzu kupeti yake naende mwenye kupelekesha mambo yenu naende sababu Allah haja Allah umbile ana aala Allah biha واستيقنت انقصهم ظلما وعلو وليه كانوشا لكن النيوزاء ذو ذنياقيني بجانبهم هم كانوشا ظلم وكبر فايفو هابا hakuna anaypinga mpaka wale mulhidiin wenye believe in nature pia wale imani lakini nini ni inadi tu طيب اذا ذلك كانتا قران wa kuadhibithishia watu kama ilivotumia طيب حيقوان ريش واتهم يشع الله وقوم بادي بالي إنتوالزيك واتواني ولا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض أبيهم تميواكهم وبيمتميواكهم سلم وكووليزة هو شريفين هوا مكفيري ويقوم بسنام مكفيري وكووريشي الفقوة تولي لو توليز من خلق السماوات والأرض ما يقولن الله وتكجيبوا قم بني الله عز من خلقهم نادلهم بواء سيقولن الله Kwa hilo halipingiki <coughs> ispukua mtu mwenye inadi Na mwenye inadi hey, huna jia na hilo Mwenye inadi kumwata tu mwenye ae Lakini hutajwa hili kuwa kumbusha watu Yendo ni waumba Wajimu mwabudu mwengine ambayo kwamba haku waumba Yendo mwenye kuwa ruzuku Bona mwamshukuru mwengine ambayo kwamba Kwa ruzuku wa hakada hilo jia Taip. na, Naam <coughs> Asema na hili aya ya mwisho Ino عليه الصلاة ولقد بعثنا في كل امة الرسول الا امام محمد اللاهب متجه يا امين وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون طيب قلنا يا بارك سواء ما الجن والبنادم والبنادم والجن يصفوا ان نعبدوا طيب من الله انا اكعبد جين الله صدق تكن لي هيلو لا بيني شو بني عيلو فاتي أنا فقه محمد بن عبد الله فلنا ننتيقو هذه الآية بلي كوسيدت عن طريقكم وما خلقت الجن والإنس لليعبدون ولقد بعتنا في كل أمة الرسول أن يعبد الله ويشتم الطاووس ثم هنا الآية بلي يكون بيني شيئا إبادة الله عز ويلي الآية بارث هذا ثم ولقد في كل أمة الرسول لينقول أنا أعبد الله أي توش وجئني بطاقة وأتى معبود الله عزوجل نو يبوقك وعبود في غنيب وفي أبودي وكنيبنا الله هيون العبادة نحن طيب بقولك أن يقرس ماجع على لله الدينه على لله الدين الخالص الله كبار دينيات الله كبار دينيات أنا كبار دين خالص اليوم تكسيه اليوم بتشيوا هم بقوم وما أمره إلا ليعبد الله إفهبتوا نعم مخلصين للدين خنفاء ما كيوني يكون؟ كرسى الله عزوجل ديني وخنفاء يعني وين يكون فوق الشرف؟ نعم ف... توحيد <تصفيق> نعم فهيفو تسامى بين الله كي يحطه فوق نعم زملاء يا أعزب يا جنجال يا كنام سنجين، أبغى ساندالياتي سنجي لا إسلام. سجنين والبراء. الولاء والبراء، وما الله عز وجل فيه ولاء، نكودي بورشة نكودي براء. طيب، نبي الله إبراهيم، البقوات والإنجنياء قوم زا alichumia msingi samahuhu kwa kwa yeye ni fahamu tofidi nimeje fa alqaala ibrahiim براء wa qawmihi inni baraa'a mimma ta'budoon baraa baraa ndio baraa mimi niko mbali nimejitenga kwenye aya ya baada ya ayatul kursi ambapo kama mezunguzia tauhid ndani yake baada هو كفور وضيل ابن مبودي من الله عز وجل فمن يكفر بالطاغود ويؤمن بالله فقد استمسكه بالعروة الوفقه هذا يقول أنه لا إله إلا الله العروة الوفقه لا, لا إله إلا الله حمزه الوفقه لا إله إلا الله الإيمان بالله والكفر بما يؤمن من دون الله هل يجب أن تكون هذا الوفقه؟ خلاص إنه لا إله إلا الله أبوكب نكام بالله سيما ننفصام علىها أينكو خطيكا كمين اللهم يا صلى الله عليه واله محمد وعلى وسلم